السلام الإمام رحمه الله عن بيان أسباب الخلاف المذموم وتحدث هنا عن السبب الثاني ألا وهو اتباع الهواء اقرأ بارك الله بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ بن لبابة نبدأ من الأول ولذلك من السبب قال المصنف رحمه الله والثاني من أسباب الخلاف اتباع الهواء ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك نعم سميوا أهل الأهواء على سبيل الدم لأن الهواء ما ذكر في القرآن إلا مذموماً كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الشريعة المباركة والحذر من أهواء الذين لا يعلمون وقال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فأهل الأهواء هؤلاء من الذين لا يعلمون وهم الذين تركوا العمل بالأدلة الشرعية وقدموا عليها أهواءهم ويدخل في ذلك أهل الأهواء عموما من المشركين ومن الكفار ومن أهل الملل جميعا ومن كل من قدم عقله وهواه على شريعة الله فإنه يدخل في هذا الدم كما قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون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 ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي الصلاطين أي نعم لأنهم يجتمعون على الأهواء فيقدمون على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أرادوا أمرا مخالفا للشرع فإنهم لا بد أن يتبعوا أهواءهم ويتركوا مقتضى الدليل الشرعي ويترك مقتضى الدليل الشرعي سواء كان هذا عند أهل العقائد أو من سمواهم هنا الفلاسفة أو أصحاب المذاهب فإنهم يقدمون عقولهم وأهواءهم على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسموا بذلك أهل الأهواء ويدخل فيهم من يحكم بغير شريعة الله اتباعاً لهواه وكذلك من يفتي بغير شريعة الله اتباعاً لهواه وطلباً للرياسة كما ذكر المصنف في هذا الموضع وسيذكر في هذا قصة يطيل الكلام فيها كما سيأتي أي نعم. فالأولون ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من, وأحوالها. من أمور وأحوالها الآخرة من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب, الجس... والعذاب الجسميين, الجسميين, الجسميين وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك بل صير العقل شارعا جاء الشرع أولا جاء الشرع أولا بل إن جاء فهو كاشف لمكتظى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات يعني ما وافقت عليه عقولهم قبلوه وما وما خالفته عقولهم تركوب فهم في الحقيقة عابدون لأهوائهم وعقولهم الفاسدة ولا يصدق فيهم أنهم متبعون لشريعة الله لا يصدق عليهم أنهم متبعون لشريعة الله ولذلك قال المصنف هنا في مثل هذه الأمثلة وغيرها مما قال في أهل الأهواء قال هنا جعلوا العقل شارعا وأهل السنة أجمعوا على أن الشارع والله الله وأن الشرع يأخذ من الكتاب والسنة وأن التشريع حق الله الخالص لا يشارك فيه أحد تشريع الحكم والأمر والنهي وما يتعلق بأمور الغيب وما يتعلق بأمور الشرع الله عز وجل اختصى لنفسه بذلك رحمة بعباده حتى لا يهلك الناس في التشريع لبعضهم البعض فيستحلون المحرمات ويحرمون الحلال ويتبعون الاهواء الباطلة ولذلك قال المصنف رحمه الله قال بل سيروا العقل شارعا ثم اذا جاء الشرع فوجدوه يوافق ما عندهم قبلوه وان خالف ما عندهم ردوه وهم في الحقيقة متبعون بغير شريعه الله وإن اتبعوا بعضها وفي الحقيقة واتبعون لغير شريعة الله لأنهم إنما يتبعون ما شرعته عقولهم وما نسجته أهواؤهم فإن جاء الشرع بذلك اتبعوه لأن ذلك قد شهدت به عقولهم وأهواؤهم وإن جاء الشرع بخلاف ما عندهم تركوه فالحاكم بالحقيقة عليهم ليس هو الشرع وإنما الحاكم عليهم ما اتبعوه من الأهواء نعم. والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت مخالفة لطلب الشريعة حرصاً على أن يغلب عدوه أو, يفي أو يفيد وليه أو يجر إلى نفسه نفعاً نعم. كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ بن لبابة المشهور فإنه عزل عن قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه, وإلزامه بيته وأن لا يفتي أحدا نعم لما وقع منه من الظلم والافتيات الفتوى وهو محمد بن يحيى بن لبابة وكان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك توفي سنة 336 وستة وأما الشيخ ابن لبابة الآخر فهو محمد بن حمر ابن لبابة القرطبي توفي سنة ثلاثمائة عشر سيذكر المصنف هذه القصة بطولها وقد أخذها من ترتيب المدارك وسيطيل الكلام على هذا الأمر ليبين كيف انتهت الفتوى بهذا الرجل إلى أنه عزل أول مرة عن قضاء البيرة ثم عزل عن الشورى بأشياء, بأشياء سقطت عليه ثم بعد ذلك أفتى ايضا بما يخالف الشرع فهو عيد ما كان عليه فسيذكر هذه القصة بطولها ليستدل بها على أن الهوى يحمل صاحبه طلباً للرئاسة في أن يقول على الله بغير علم أي نعم. ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من احباس المرضى بقرطبة الناصر احتاج إلى شراء المجشر وحوض لا يستسقى منه لجشره سمي مشجراً أي لوسخه وقذارته يعني كانت هناك منطقة كبيرة موقوفة على المرضى بجانب النهر, بجانب النهر كانت وقفاً للمرضى وبعضها كان مهملا. بعض هذا الوقف كان مهملا وفيه مياه راكدة ويمكن استصلاحه والانتفاع به لكن الوالي كان يريد أن يشتريه كان يريد أن يأخذه له لأن بيته قصره يطل عليه فتأذى منه فأراد أن يضمه إلى ملكه فشكى إلى القاضي اقرأ فشكى إلى القاضي بن بقي ضرورته إليه لمقابلته من زهة وتأذيه برئيتهم أوان تطلعه من علاليه فقال له ابن بقي لا حيلة عندي فيه وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس يعني قال أنه أولى أن يحاط بحرمة الحبس لأنه وقف ولا أجد لك حيلة في أن تضمه إلى أملاكك لأنه وقف للمرضى نعم فقال له تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي وما اجزل وما اجزله من اضعاف القيمه فيه وما وما اجزله من اضعاف القيمه فيه فلعلهم ان يجدوا لي في ذلك رخصه فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا اليه سبيلا فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده ولا شك أن هذا اعتداء منه لأنه انطلب منهم أن يفتوا ولم يروا سنداً لأن يفتوه لتملك هذا الوقف ومع ذلك آذاهم بهذه الصورة ووبخهم واعتدى على حرمتهم أينعم؟ وبلغ, وبلغ ابن لبابة هذا الخبر من هو ابن لبابة الآن الذي بلغه؟ ومحمد بن يحيى الذي كان قد عزل مينام. فرفع إلى الناصر بعضا من أصحابه الفقهاء يعني أرسل إليه بعض أصحابه أرسل إليه بعض أصحابه ليقول له إنني أفتيك في هذا الأمر يعني أحله علي وأنا أفتيك فيه مينام. ويقول إنهم حجروا عليه واسعا ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلد حقا وناظر أصحابه فيها فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة لاحظ الآن أنه عزل من قبل بسبب وسخط عليه بسبب ثم أعاده الناصر مرة أخرى لما علم أن في هواه أنه سيفتيه بما يريد فرده إلى ما كان عليه ثم أمر بإعادة المشورة أي بالنظر يا للأحباس مرة أخرى فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم القاضي بن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها نحن الآن جمعهم مرتين جمعهم المرة الأولى ولم يفتوه وجمعهم المرة الثانية هذه ومعهم ابن لبابة محمد بن لبابة أي نعم وعرَّفهم القاضي بن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة فيها فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه وابن لبابة ساكت فقال له القاضي ما تقول أنت يا أبا عبد الله قال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفُقهاء يعني المنع المنع من ذلك وأما أهل العراق فإنهم لا يُجيزون الحبس أصلا وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يُردَّ عنه وله في السنة فُسحة وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلَّد ذلك رأيا فقال له الفُقهاء، سبحان الله، تترُكُ قولَ مالك الذي أفتَى به أسلافُنا ومضَوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجه وهو رأيُ أمير المؤمنين، ورأي الأئمة آبائِه فقال لهم محمد بن يحيى، ناشدتُكم الله العظيم ألم تنزِل بأحدٍ منكم ملمَّةً بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قولِ مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك قالوا بلا قال فامير المؤمنين أولى بذلك فخذوا به مأخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي أنهي إلى أمير المؤمنين فتياي فكتب القاضي إلى امير المؤمنين بصورة المجلس وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى, إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا مح بفتياء محمد بن لبابة وينف وينفذ ذلك ويعوض المرضى من هذا المجهر بأملاك ثمينة عجب وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجهر ثم جئ بكتاب من عند امير المؤمنين منه إلى, إلى بن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة فهنئ بالولاية وأنظل قاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصره فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 336 قال القاضي عياض ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر قال أن ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل الصخطة إلى سجل الصخطة فهو أولى وأشد في الصخطة مما تضمنه أو كما قال فتأملوا كيف اتباع الهوى وأولى أن ينتهي بصاحبه فشأن مثل, مثل هذا لا يحل اصلا من وجهين أحدهما أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به لأن أهل العراق لا يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبيت وإما أنه كان قولاً لهم رجعوا عنه فالمذهبهم يقرب من مذهب مالك حسب ما هو مذكور في كتب الحنفية والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين أن يرجح أن يرجح في حكمه في أحد القولين بالصحبة والإمارة أو قضاء الحاجة يعني ذا يجوز للعالم أن يرجح في مسألة بسبب الصحبه هذه القربة أو الإمارة أو أن يقضي حاجة لفلان أو علان مين بل إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا وهذا متفق عليه بين العلماء فكل, فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافان الله من ذلك بفضله فهذه الطريقة في الفتية من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله هذا المثال ذكره المسنف هنا كما هو واضح ليبين أثر اتباع الهوى في الفتية فإن الإنسان إذا أفتى لمصلحة بلان أو علان أو أفتى مثلا لقرابة أو غيرها أو لتحقيق حاجة فإنها فإنما الأعمال بالنيات فإنما الأعمال بالنيات وهو في ذلك مقطع متبع للهوى مذموم مذموم في شأنه وهو مثل تحكيم العقل على الدين مطلقاً وهذه من البدع المحتدات في الفتحة نعم وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهواء وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقد تقدم معنى الآية فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه عكس ما, عكس ما عليه الحق في نفسه سبق الكلام كلام المصنف على هذه الآية المحكمات هي النمور البينات الواضحات التي هي عماد الدين وأصله وهي الحلال والحرام وما يتعلق بأمور العقائد وما يتعلق بأركان الإسلام وهي الكليات والأساسيات في هذا الدين فالواجب على الإنسان أن يتبعها وأن يعمل بمقتضاها سواء في العمل أو في تعليم العلم أو في الفتية أو في الحكم هن أم الكتاب أي أصله وأساسه وأخر متشابهات يعني يستطيع أن يستعملها في تلبيس الحق بالباطل يستطيع أن يشبه بها على نفسه وعلى غيره لكن الواجب عليه أن يتبع المحكمات الأساسيات حتى يحفظ دينه وحتى لا يقول على الله إلا الحق فإذا اتبع هذه المتشابهات فإنه سيميل عن الحق وإن كانت في في ظاهره أنه يتبع الشرع لكنه في الحقيقة قد مال عن الحق فاتبع ما تشابه ابتغاء الفتنة فاستر علماء الفتنة هنا بالشرك ابتغاء الشرك ويدخل في الفتنة أيضاً الفساد ابتغاء الفساد في الأرض أن يفتي بفتوى يترتب عليها فساد أو ابتغاء الفتنة ابتغاء الشرك ويدخل في هذا ما نجأ من العقائد الفاسدة لأن اتباع المتشابه في أمور كثيرة هو الذي أنشأ الفرق الضالة والعقائد الفاسدة ولا شك أن البداع من الفتن وكذلك احتجاج المشركين ببعض الآيات على شركهم هو من اتباع المتشابه لقولهم لو شاء الله ما أشرقنا فاحتجوا بالقدر وهذا من اتباع المتشابه لأن الله حرم عليهم الشرك وتحريم الشرك من المحكمات البينات الواضحات فكان عليهم أن يتبعوا المحكمات البينات الواضحات فتركوا هذا إلى المتشابه وكذلك القدرية في الفرق لما خرجت خرجت بسبب اتباع المتشابه والخوارج لما كفروا مرتكب الكبير كان باتباع عن المتشابه وتركوا البينات الواضحات المعلومات من الدين تركوا ذلك وهذا الذي يحدث, يحدث عندهم متشابه هو بسبب مبتلاهم الله به لينظر ماذا يعملون ولذلك الحرافات البشرية في الغالب حرافات البشرية في الغالب مثل الحرافات المشركين يحاولون أن يلبس على الناس ويدخلوها في المتشابه كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ويحتجون على شركهم بأمور لا تغني عنهم شيئا لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف ولو شاء الله ما أشركنا وكذلك تلبيس المنافقين أيضا بسبب اتباعهم للمتشابه والاكتفاء بمجرد النطق وظنهم أن ذلك ينجيهم ثم بعد ذلك في مواقع من أهل الغدة بعهد أبي بكر رضي الله عنه فإنما التبع المتشابه تركوا المحكمات فالمحكمات أن الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب إقامته ولا ويحرم نقض هذا الركن ويحرم الاجتماع على منعه يحرم منعه من الأفراد ويحرم منعه بالقتال دونه والامتناء عنه هذا من المحكمات ومع ذلك اتبعوا المتشابه قالوا كنا ندفعوا لمحمد ليصلي علينا ويطهرنا فكيف ندفعوا على أبي بقر وكذلك شأن غيرهم ممن بدل في الدين من الفرق الضالة فإنهم في عقائدهم اتبعوا المتشابه وكذلك العقائد المعاصرة مذاهب المنحرفة تجدهم يتبعون المتشابه وكذلك الذين يفتون في كثير من أمور الدين تحليل الرباء تحليل الغناء اتبعون المتشابه ويترقون المحكمات البينات الواضحات المعلومات من الدين ويتبعون المتشابه وهم أهل الزيق كما ذكر في هذه الآية وذلك ورد في الحديث الصحيف حديث عائشة رضي الله عنها قالت، قال،, قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم هؤلاء قد تبرع منهم الصحابة لأن الاتباع ما تشابه من الدين ما تشابه لهم وترك المحكمات وفي الحقيقة عن الشرع ويفسادهم للدين ولذلك قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة يعني يبتغون بذلك الفتنة يعني ليسوا مجرد الغلط كما يظن الناس لأنه مجرد الغلط يمكن رفعه ببيان الحق ويمكن يرجع صاحبه لم يرجع اليوم يرجع غدا والعلم ظاهر وقد يتتبع مسائل العلم فيهتدي أو يصله الحق أو تقام عليه الحجة لكن هؤلاء لا تنفع فيهم إقامة ولا يسمعون إلى الحق فهم في حقيقتهم يقصدون ابتغاء الفتنة يريدون الفتنة والفتنة يدخل فيها الشرك والأهواء ونشر المعاصي والإفساد في الأرض ولذلك هذه الآية من الآية العظيمة التي ذكر الله عز وجل في سورة العمران وقد عني السلف ببيانها ببيان معناها والمصنفون أستدل بها إلى أن اتباع الهوى يجعل الإنسان يترك البينات المحكمات من الدين ويتبع ما تشابها له يبتغي بذلك الفتنة والفساد في الأرض عياذا بالله نعم. وسيذكر أمثلة من هذا <تصفيق> وقد ويعن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرت الخوارج عنده وما يلقون في القرآن وما يلقون في القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه وقرأ ابن عباس الآية خرجه ابن وهب وقد دل على فقال خرجه الآجر في الشريعة طبعا هنا هذا دليل أيضا على أنهم وإن قصدوا للحق لكن لم يصيبوا وأنه حتى لو معهم عبادة فإن ذلك لا ينفعهم فالذين يتبعون المتشابه لا ينفعهم ما يظنونه من التأويل أو ما يظن الناس فيهم من الخير أو ما يظن الناس فيهم من طلب القصد أو التعبد أو ما يظن من وجود بعض الخير عندهم أو نحن ذلك لأن اتباع المتشابه من المحرمات اتباع المحكمات من الواجبات كان يجب عليه من اتبع المحكمات ويقيم دين الله وهذا أمر معلوم بين يعني اقامه دين الله عز وجل امر بين ومعلوم ومقدر عليه والحمد لله باقامه التوحيد وتعليم الشرك والبدع ونفي ذلك واقامه اركان الإسلام تطويق شرائعه ولذلك ذكر المصنف هذا المثال وذكر كلام ابن عباس هنا لانه ذكر ذلك عند تفسير هذه الآية. نعم وقد دل على ذنبه القرآن في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية وأضله الله على علم هنا كل هذا الذي ذكر المصنع من التطبيقات ليبين خطر هذا السبب وهو اتباع الهواء وهذا مما يتعلق بالخلاف المذموم إذا وقع هذا السبب واتباعه الهواء فإن الخلاف عين يكون مذموما لأنه لا يخلو إما أن يخرج صاحبه إلى كفر أو الشرك فهو السبب الأول والنوع الأول في الخلاف مضى معكم أن الخلاف ثلاثة أنواع الخلاف الأول المذموم ما هو؟ مم. الخلاف في أصل النحلة خلاف الكفار والمشركين فهذا سببه اتباع الهوى لأن الهوى إما أن يحمل صاحبه على الكفر والشرك والنوع الثاني من الخلاف أن يحمله على المخالفة في كليات الشريعة وأسسها كما صنعت الفرق وهو أيضا من الخلاف المذموم وأما النوع الثالث هو خلاف العلماء في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد ومع ذلك فإن الثالث إذا دخله الهوى والتعصب وأساء بعضهم إلى بعض وذم بعضهم بعضا فانه ايضا يدخل في اتباع الهوى يدخل في اتباع الهوى ولم ياتي في القرآن ذكر الهوى الا في معرض الذم الا في معرض الذم حك ابن وهب عن طاووس أنه قال ما ذكر الله هوا في القرآن الا ذمه وقال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وش يصير الجواب على هذا السؤال هذا تقرير الآن تقرير في هذا تقرير أي لا أحد أظل ممن اتبع هواه لغير هدى من الله لأن الإنسان إذا اتبع الهدى الذي أنزله الله اهتدى وإذا اتبع هواه وحكمه ظل ولا أحد أظل منه إلى غير ذلك من الآيات وحكي أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخاعي عن الأهواء أيها خير فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول يعني ما كان عليه السلف الصالح هذا المعنى صحيح لكن لا يثبت هذا السند عن عبد الرحمن عن إبراهيم النخعي لكن الأهواء كلها شر وقد ذكر هذا في الآجري في كتاب الشريعة هنا. وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال انا على هواك فقال له ابن عباس الهوى كله ضلالة أي شيء أنا على هواك يعني أمر غريب أن يأتي له ويقول أنا على هواك هو يعبد من؟ يعبد الله عز وجل ولا يتق... يعبد ابن عباس فما معنى أنا على هواك فافرض أن هذا الذي قلت له أنت على هواك حملك على باطن هل تكون أيضا على هواك لذلك أنكر عليه ابن عباس قال أي شيء أنا على هواك ما هذا؟ الهواك كله ضلالة وذكروا أيضا الآجري في الشريعة فصححه المحقق وأخرجه اللالكائي يقرأ السبب الثالث من أسباب الخلاف المذموم والثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق نعم العوائد التي يعتادها الناس هي التي يشق عليهم أن يغيروها ويتبعوا الحق فيجعل فيجعلونها حينئذ أصلا يلتزمون به ويتبعونه إذا جاءت النصوص الشريعة التي تبين الحق تركوها واتبعوا ما كانت عليه عاداتهم وهي من الأهواء لا شك لأن العادة إذا كانت هو العوائد أو ما جرى في عرض الناس إذا كان مخالفا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتبعوها من دون الله اتبعوها وتركوا شريعة الله لا شك أن ذلك اتباعوا لغير شريع الله وهو من الأسباب التي تحمل الناس على ترك الحق وتحملهم على اتباع الباطل وسيذكر المصنف أن هذا الداء الذي في البشرية هو الذي حملهم على مخالفة الحق اقرأ بارك الله وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياف وأشباه ذلك وهو التقليد المذموم فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية أي وجدنا أبانا على طريقة فلا, فلا يريدون أن يغيروها نعم ثم قال قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون يعني لا حجة لديهم لما قال لهم أولو جئتكم بالحق تتبعونه قالوا إنا به كافرون يعني ليس هناك مجال للحوار ولا النقاش يعني لا يقولون مثلا ائتنا ببرهان لا يقولون مثلا ما جئت به ليس بحق والدليل عندنا كذا وكذا وإنما انظروا هذا الجواب قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون يدعوهم إلى الهدى فيقول نحن كافرون به هذا تحصيل حاصل هو معلوم أنهم كافرون به لكن هو يدعوهم ليتفكروا لعلهم يدعوا الكفر ويؤمنوا ومن تحصيل الحاصل أنهم أعرضون عنه وهو يدعوهم يتبعوه يتبعوا الحق ولذلك كثرة في القرآن المطالبه بالدليل والبرهان أما الرسل عليه الصلاة والسلام فهم يقدمون الدليل والبرهان على ما جاءوا به من الحق ويطلبون من غيرهم إذا تركوا الحق ولزموا ما عليه آباؤهم أن يأتوا ببرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذا كثير في القرآن وهذا من احسن الاحتجاج أما الذي عليه أمر الجاهلية هو التقليد المذموم هو اتباع ما كان اتباع ما وجد اتباع ما عليه أكثر الناس اتباع العوائد والتصميم عليها وهذا لا يغني شيئا هذا لا يغني شيئا ولذلك قال قل أولو جئتكم بأهدا من ما وجدتم عليه آباءكم المفروض يقولون إن جئتنا بأهدا منه قبلناه لكن ليس هناك مجال مع هؤلاء النقاش إنهم لا يقبلون إلا ما ألفوه واعتادوه ولذلك حرم الشرع التقليد لأنه اتباعا على غير دليل اتباع على غير دليل الإنسان إذا عرف الحق بدليله قد اتبع البرهان وإذا تابع غيره على الدليل فهو متابع اتبع الدليل وإذا تابع غيره على غير دليل فهو التقليد المذموم فهو التقليد المذموم وقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كانوا متوقعا يجيبوا على السؤال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو يقولوا لا أو نعم أحد جوابهم لا يتصور إلا أحد جوابهم إما أن يقولوا لا لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون وإما أن, وإما أن يقولوا يسمعون وينفعون ويضرون ثم يتوب العدلة على ذلك لكن لا نصنع ذلك فاللجأوا مباشرة إلى التقليد إلى التقليد المذموم وبل هنا للإضراب يعني أضربوا عن الجواب واتباع الدليل والبرهان وقالوا يكفي أننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هنا وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضاً في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤساء جهالا لأنهم لا يسألونهم عن الدليل فالرؤساء جهال يقولون بغير علم والناس اتبعونهم على ذلك بغير دليل وذلك عند فقد العلماء وذلك كما سبق الكلام على هذا الحديث الصحيح عند فقد العلماء هنا إلى آخره فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقذب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم لا فاعلين فبالأموات لا بالأحياء أي بمن سبق من السلف لأنهم مشهود لهم بالخير فتقول أنا أتبع نصوص الكتاب والسنة وتقول فهم السلف أي إضافة فهم السلف إلى مجموعهم ومداموا قد ماتوا على ذلك مجتمعين وهو مجتمع عليه الصحابة رضو الله يعلم فهو الحق بلا ريب فمن أراد أن يستنى فليستنى بأولئك من أراد أن يستنى فليستنى بأولئك أما غيرهم فإن الاستنان بالرجال أي اتباعهم بدون البحث عن الأدلة هذا من الظلم وهو من أسباب الخلاف لأن الناس تفرقوا شيعا لهذا السبب يفرقوا شيعا وأحزابا لهذا السبب ينصبون لهم أشياخا يتبعونهم على غير الدليل يتبعون لمجرد أنه فلان لا لأن عنده دليل على هذا أو ذات هذا لا يجوز لأن هذا يفرق الناس أما من أراد أن يستن فليستن بنصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الأول لأنهم ماتوا مجتمعين على ذلك فأنت إذا اتبعتهم اتبعت إجماعهم وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالخير وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأنت تتبعهم على فهمهم الذي اجتمعوا عليه اللي هو المحكمات كما في الآية مثل أمر التوحيد والنهي عن الشرك تحريم كبائر قامت ركان الإسلام الأمر المعروف أنه على المنكر وجوب الدعوة إلى الله ما يتعلق بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اقامه احكام الشريعه وكلياتها واسسها هذا من الامور التي اجمع عليها يعلم يعلم ذلك الخاص والعام وأما من جاء بعدهم فإن الاستناد بالرجل مطلقا هكذا واتباعه بدون دليل لا شك انه من اعظم الأسباب التي ادت الى الخلاف وهذه اصبحت من العوائد هذه اصبحت من العوائد عند الفرق طوائف أصبحت من الأمر المعتادة أنهم ينصبون رجلا يتبعونه ولا يسألونه عن الأدل ولذلك ضعف العلم بالسنة وضعف العلم واتبع الناس إلى حذير الضعيفة والأراء الفاسدة لأنهم لا يسألون من أتى بها من الدليل لا يسألونه عن الدليل وإذ لم يسألوه عن الدليل فإن هذا يغري أن يقول لهم أشياء من عند نفسه يعني يظنها صوابه ليست بصوابه فهم لا يسألونه وهو لا يعلمهم الدليل فما الذي سيحدث حينئذ؟ ما الذي سيحدث؟ وهذا الذي يفسر للحرافات المتطاولة في الأمة من قرون هناك طوائف كثيرة تستن بأقوام كثيرين لا هم يقدمون لها الأدلة لا هم يقدمون لها السنن ويخبرون عن الله ورسوله بالأدلة الصحيحة ولا هؤلاء التابعين يسألون هؤلاء عن أدلتهم بل هم رعاع رعاع ينقاد بعضهم إلى بعض ولا شك أن هذا من أسوأ من الحرافات لأنه يترتب عليه انتشار الشرك والبدع والأهواء والفتية الباطلة لكن لو كانت الأمة حالها كحال الجيل الأول تسأل عن الدليل والحق هل سنتشر فيها الأهواء لا تنتشر فيها الأهواء ولذلك من كما بيّن أهل العلم أن, أن أعظم ما يحتاجه الناس العلم لأن العلم هو الذي يصحح أفكارهم وهو الذي يغير أحوالهم إلى الخير وهو الذي يربطهم بالمنهج الأصلي بالكتاب والسنة فيتبعون السنن يتبعون الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية لكن من أشد ما ضرت به هذه الأمة هو متابعة كثير من الطوائف المقدمين فيهم لا يسألونهم عن السنن ولا تظهر فيهم السنن ولا الأدلة ويتتابعون على ذلك هذا من التقليد المذموم هذا من التقليد المذموم الذي ذمه الله في كتابه ولذلك لم يقبل الله عز وجل عذر المستطعفين ولا عذر المتكبرين لأن هؤلاء أظل بعضهم بعضا بسبب أنهم لا ليس عندهم حجة من كتاب ولا سنة على ما يفعلونه من الأهواء التي اجتمعوا عليها فلم يكن للمستضاعفين عذر لأنهم تابعوهم على غير علم وعلى غير بيّنة هنا فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يثبت فيه حتى يثبت فيه ويسال عن حكمه حتى يتثبت فيه. حتى يتثبت فيه ويسال عن لعل المعتمد على عمله اذ لعل على عمله يعمل على خلاف السنه ولذلك قيل لا تنظر الى عمل العالم ولكن سله يصدق وقالوا يعني سله عن الأدلة ان كان اتقى لا بين لك هذه الادله وقالوا ضعف, الرو... ضعف, ال... ضعف الروية أن يكون رأي فلان يعمل فيعمل مثله ولعله فعله ساهيا وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه يعني يقصد أنه ثابت عند المالكية عمل المدينة عند مالك رضي الله عنه عند مالك الرحمة والله وأصحابه وأصحابه ثبت لأ أن عندهم أصر وهو العمل بعمل أهل المدينة لكنه مفسر عندهم وهو أنه عمل بنية على النصوص الشرعية أو على ما ظهر لهم من العلم المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسار عملا يرونه ويشهدونه ويتناقلونه ينقله بعضهم عن بعض فيحتجون حينئذ به والجمهور على أن هذا العمل إن كان راجعا إلى دليل شرعي فهو حجة وإن كان في حكم ما لا يقع فيه الاجتهاد كمقادير صاح النبي عليه الصلاة والسلام وما والى ذلك مما لا يقع فيه الاجتهاد فهو أيضا حجة لأنه في حكم المنقول في حكم المنقول وإن كان من مسائل الدين الأخرى التي تحتى التي ليست في حكم منقول بد من البحث عن دليل فإن كان هناك دليل فيصبح عندنا أمران دليل من كتاب وسنة وعندنا عمل أهل المدينة فذلك يزيده قوة لأنه يصبح حكم النص ودلالة الدليل وعليها العمل أيضا وإن كان مخالفا. لما ورد في الكتاب أو السنة فالعمل بالنص الشرعي فالعمل بالنص الشرعي هنا وقول علي رضي الله عنه فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع يعني الصحابة ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه وأما غيرهم ممن لم, ممن لم يحل ذلك المحل فلا كأن يرى الإنسان رجلاً يحسن اعتقاده, يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلاً محتملاً،, محتملاً أن يكون مشروعاً أو غير مشروع فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله الإنسان في التقليد المذموم حتى لو حسن الإنسان الظن بفلان أبو فلا ما يكفي هذا ما يكفي لأنه قد يعمل هذا العمل ساهيا قد ينقل الدليل على غير وجهه يخطي في نقله أصلا ليس بحافظ قد ينقل دليلا ضعيفا وهو لا يعلم أنه ضعيف قد ينقل دليلا صحيحا لكنه يفسره تفسيرا غير صحيح هذا كله وارد وإلا لماذا اختلف الفقهاء أسباب الاختلاف بين الفقهاء ترجع إلى شيء ترجع إلى هذه الأسباب المذكورة والفقهاء المقصود بمعلم الأمة يعني يقع منه أنه لا يعلم الحديث يقع منه أنه يعمل العمل ساهيا يقع منه أنه يعمل بحديث لكنه ضعيف يقع منه أنه يعمل بحديث صحيح لكن يفهمه على غير دلالته أو يفهم أنه منسوق وليس منسوق أو يفهم أنه عام وليس بعام أو يفهم أنه خاص وليس المخصوص هذا وارد وارد في الفضل الكبار ولذلك لابد من منهج المنهج هو اتباع نصو الشرعية أما مجرد اتباع فلان أو فلان على تحسين الظن فقط هذا لا يجوز لا يجوز ولا تبرأ ذمة الإنسان به حتى ولو كان ذلك الرجل صالحا عابدا محل ثقة حتى لو كان حسن الاعتقاد فإن ذلك لا يجوز أن تتبع أحدا على مجرد تحسين الظن به وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتاخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينظف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا ويحتج به على من يرشده فيقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعل. وهو أولى أن يقتدى به من علماء أهل الظاهر فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب كالذين قلدوا آباءهم سواء وإنما قصار هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم, لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى هذا الدعاء العسمة هذا الدعاء العسمة وهو باطنهم بالشراء وما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين مع أنهم يرون ويرون أن دليل عليها ولا برهان يقود إلى القول بها انتهى الكلام على السبب الثالث من أسواب الخلاف هو التصميم على اتباع العوائد واتباع الآباء والأشياخ وأحوال الناس بغير دليل فإن ذلك مما ذمه الشر وحذر منه عافان الله وإياكم من ذلك وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين